الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِي كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّا عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمْتَرُونَ أَمَا وَاتِي وَفِي الأَرْضِ عَلَمُسٌ وَقُمْ وَجْهَرَ قُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَفِي لا كان نوعا معرضا فان كنتم تعلمون بالحق لم أَلَمْ يَرَوا كَمْ أَغْلَكْ نَامًا قَبْلَهُمْ مِمَّ قَامَ مِمَّا كُنَّا نَجُمُّ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نَكُنْ وَأَرْسَلْنَا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَمِنَ لَكُم مَّأْوَى فانلَكناهُم بِذُنوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ وَلَوْ نَشَاءُ ذَلَّنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِيهِ قُرْطَاسٌ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِ بِلَّقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا وقالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا